إنك ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء بَكَ حَكِيمٌ عَلِيم وكَذَالِكَ وَلِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْ ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آياته، يقصون عليكم آياته ويُنزرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أن أنفسنا وغروتهم الحياة الدنيا وغروتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون